قوله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم of ولا يتخذ بعضنا بعضا لِتُخَانَ في أفلا أنت Uh, Janji? الله يغلم وأنتم لا تعلمون كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين <تصفيق> <تصفيق> وَظ الله وَلك ba Yeah. Oh <laughs> and be sat to